وارتياد السمو يحتاج إ ل ى جهد و م ص ا ب ر ة و إ ل ى احتمال ومنقبه و إ ن السهل يحسنه كل الناس ولكن ما كل الناس يحسن ص ن ا ع ة ا ل أ م ج ا د ولا طلب العلو ولا ارتقاء السمو ولا استشراف القمم إ ن م ا هذا ليس ل ل أ ق ز ا م إ ن م ا هم ل أ ص ح ا ب العلو والسمو من البشر ممن نذروا انفسهم وعاشوا حياتهم لقيمهم ولدينهم و إ ن من هذه القمم ا ل ع ا ل ي ة التي يسعى إ ل ي ه ا كل مسلم أ ن ا الليل و أ ط ر ا ف النهار أ ن يفوز ب ج ن ة الله عز وجل التي عرضها السماوات و ا ل أ ر ض اعدت للمتقين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 طريقها ميسور و ص ع و ب ة ا ل ج ن ة ليس في الطريق ولكن ص ع و ب ة ا ل ج ن ة في النفس التي تسلك هذا الطريق ولذلك حفت ا ل ج ن ة بالمكاره وحفت النار بالشهوات و ا ل ج ن ة التي حفت بالمكاره و ا ل س ل ع ا ل غ ا ل ي ة إ ن م ا حفت بالمكاره التي لا تميل إ ل ي ه ا النفوس طبعا ولا تقدر عليها الارادات والعزائم امضاء ع وقوه ت ولذلك الطريق إ ل ى ا ل ج ن ة و إ ل ى الخلود و إ ل ى الرضوان ا ل ج ن ة التي وصفها الله جل جلاله في ع ل ا ب أ ن ه ا فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة أ ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون هذا كلام لا ي ز ا د لعظم هذا الوصف الحور العين يقفن ا تقف جميع الحور العين في ا ل ج ن ة على أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة صفوفا ي غ ن ي ن ب أ ص و ا ت لم تسمع البشر مثلها يقلن و ا نحن الناعمات فلا ن ب أ س أ ب د ا ونحن الراضيات فلا نسخط أ ب د ا ونحن الخالدات فلا نموت أ ب د ا الناس أصواء صوتا والحور العين يسمع ي ي ن ن ت غ ا ويترنمن بهذه الكلمات ا ل ج ن ة التي جاء فيها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ س ف ل اهل ا ل ج ن ة م ن ز ل ة أ ج م ع ي ن وما فيهم سافل أ ي أ ه ل ا ل ج ن ة مهما كان أ ق ل اهل ا ل ج ن ة و أ د ن ا ه م ليس بدني ولكن في ا ل ر ت ب ة وفي ا ل م ن ز ل ة قال من يقوم على ر أ س ه ع ش ر ة أ ل ف خادم مع كل خادم صفحتان ص ف ح ة من ذهب و ص ف ح ة من ف ض ة ومع كل صفحه لون لا, لا يوجد في ا ل ص ف ح ة ا ل أ خ ر ى مع كل ص ف ح ة لون ع ش ر ة آ ل ا ف كل واحد يحمل صفحتان كل ص ف ح ة فيها لون من الطعام ليس في ا ل ص ف ح ة ا ل أ خ ر ى قال ي أ ك ل من آ خ ر ه كما ي أ ك ل من أ و ل ه ويجد ل ذ ة في آ خ ر ه ما لا يجد في أ و ل ه إ ذ ا كانت هذه ا ل ج ن ة بهذا الوصف وبهذه ا ل م ك ا ن ة وبهذه ا ل م ن ز ل ة فالطريق إ ل ى ا ل ج ن ة من ر ح م ة الله بعباده سبحانه أ ن ه أ ب ا ن لهم الطريق وبين لهم السبيل وهداهم إ ل ى التي هي أ ق و م بين لهم طريق ا ل ج ن ة ف ا ل ق ر آ ن من ق ر أ ه وجد ا ل ج ن ة م ق ر و ن ة ب أ و ص ا ف أ ه ل ه ا وخصال أ ص ح ا ب ه ا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب اليمين السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ث ل ة من ا ل أ و ل ي ن وقليل من ا ل آ خ ر ي ن على سرر م و ض و ن ة متكئين عليها متقابلين يصفهم ويصف اعمالهم أ ه إن نعيم الأبرار لفي نعيم على ينظرون تعرف ينظرون الأرائك و و ج ن ظ ر ة النعيم إ ن ا ل أ ب ر ا ر أ ي أ ه ل البر و أ ه ل ا ل ط ا ع ة وصف الله ا ل ج ن ة وبين للناس طريقها ما واقام على عباده سبحانه ا ل ح ج ة عليهم جميعا و أ و ل سبيل يدخل الناس ا ل ج ن ة ا ل إ ي م ا ن الصحيح والاعتقاد السليم والتوحيد الخالص لله عز وجل فلا أ و ث ا ن ترجى ولا قبور تدعى ولا الصالحون يغيثون إ ن م ا ا ل أ م ر كله لله ولا, ولا, ولا احد غير الله يعلم الغيب الاعتقاد الصحيح إ ن ه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة وماواه النار وما للظالمين من أ ن ص ا ر وقال عن المشركين لا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم الخياط إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ا ل إ ي م ا ن الصحيح الاعتقاد الكامل والتوكل التام واللجوء الصادق لله عز وجل في كل ص غ ي ر ة وفي كل ك ب ي ر ة أ ن تعتمد على الله في أ ر ز ا ق ك أ ن ت تدعو البشر البشر ضعيف وربك, غ... وربك قوي البشر عاجز وربك قدير البشر فقير وربك غني لماذا ترجو المخلوق و ت س أ ل الميت وتستغيث به أ و تعتقد في شيوخ أ ن ه م يعلمون الغيب او أ ن ه م يهبون ا ل ذ ر ي ة إ ل ى غير ذلك من المعتقدات ا ل ف ا س د ة التي لا تليق بمسلم والتي تقطع الطريق على ا ل ج ن ة تماما إ ن أ ك ث ر ما يدخل الناس ا ل ج ن ة و أ ق و ى ذلك د ر ة و ر ت ب ة التوحيد قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل ا ل ج ن ة قالوا و ان زنى و إ ن سرق قال و ان زنى و إ ن سرق أ ي ن التوحيد أ ي ن ا ل ب ط ا ق ة التوحيد هو ص ح ة الاعتقاد الصحيح حتى ولو اجترح المجترح معاصي واقترف موبقات وارتكب كبائر تنقص من الايمان وتقلل من التوحيد وتقدح في الاعتقاد ولكنها لا تذهبه بالكليه ويبقى التوحيد واصل ا ل م ل ة واساس الدين وراس ق و ا ا م ل ش ع و ا ل د ي ن ورأس ا ل ش ه ا د ة والامر لا اله الا الله التي تعني أ ن ه لا يعبد ولا يعظم ولا يجل ولا يرجى ولا ي س أ ل ولا يطلب ولا يلجا ولا يستغاث إ ل ا لله جل جلاله أ ن تنزل العبيد منازل ا ل ع ب و د ي ة و أ ن تنزل نفسك م ن ز ل ة ا ل ع ب و د ي ة و أ ن تجل ربك وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره ما لكم لا ترجون لله و ق ا ر وقد خلقكم أ ط و ا ر ا ولذلك وسلم المشهور قال صلى الله عليه البطاقة في حديث البطاقة المشهور أنه يؤتى به ع ب نصب د وقد وجلا س ت ذنوبه مشفقا د مد البصر السجل منها البصر وجلا به م يؤتى خائفا يقال هل لك من عمل صالح يقول ما لي من عمل صالح قد أ ر ه ب ه الموقف وروعه المشهد ف إ ذ ا بالله يقول إ ن ك لدينا اليوم لا تظلم يؤتى ب ب ط ا ق ة ص غ ي ر ة مكتوب فيها لا إ ل ه إ ل ا الله إ ن ه حقق التوحيد و إ ن ه غار على الدين و إ ن ه غار على التوحيد يؤتى بلا إ ل ه إ ل ا الله في ب ط ا ق ة ص غ ي ر ة فتوضع لا إ ل ه إ ل ا الله وهو يقول, وهو يقول وما تغني ا ل ب ط ا ق ة مع السجلات فتوضع ا ل ب ط ا ق ة على ك ف ة الحسنات فترجح ا ل ب ط ا ق ة وتطيش السجلات فيدخل بها الجنه ة التوحيد ل ي د خ ا التوحيد هو الذي يدخل ا ل ج ن ة من حقق التوحيد دخل ا ل ج ن ة حتى ولو دخل النار وفي الحديث حديث الجهنميين كما في البخاري أ ن بعض الناس يدخل النار وبعد النار أن يدخل النار ويمكث فيها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 و ك أ ن ه م ضرب من ضروب نبات رقيق أ ب ي ض من ك ث ر ة ما أ ص ا ب ه م وسفع النار في وجوههم فيدخلون ا ل ج ن ة ويصب عليهم ماء ا ل ح ي ا ة على أ س و ا ر ا ل ج ن ة فينبتون كما تنبت ا ل ح ن ط ة في مجرى ا ل س ي ر ثم يدخلون ا ل ج ن ة وعلى وجوههم آ ث ا ر حرق مكتوبا على جباههم الجهنميون أ ي الذين كانوا في جهنم وجاؤوا إ ل ي ن ا ثم في الجنه تتبدل يتبدل, يتبدل البؤس إ ل ى نعيم والحريق إ ل ى دعه والوجوه ا ل ك ا ل ح ة إ ل ى وجوه ن ي ر ة تعرف في وجوههم ن ظ ر ة النعيم التوحيد هو ا ل أ س ا س الذي يدخل الناس ا ل ج ن ة ثانيا بعد التوحيد م ب ا ش ر ة أ ك ث ر ما يدخل الناس ا ل ج ن ة كل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة فقوام و خ ل ا ص ة أ م ر ا ل ج ن ة في أ ر ب ع ة إ ي م ا ن يعتقد وعمل صالح, وعمل صالح يفعل و م ج ا ن ب ة شرك ومعاصي من حقق التوحيد و أ ت ى الطاعات وجانب الشرك وسائر المعاصي كان من أ ه ل ا ل ج ن ة ب إ ذ ن الله تعالى و أ ك ث ر ما يدخلهم ا ل ج ن ة العمل الصالح إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات والعمل الصالح مقامات ودرجات قد أ ف ل ح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم في صلاتهم خاشعون ا ل ص ل ا ة ذهب خشوعها في هذا العصر ذهب خشوعها بالجوالات والموبايلات ذهب خشوعها ب د و ا م ة ا ل ح ي ا ة والمشاغل والصوارف والملاهي التي لهت الناس ذهب خشوعها بالقلوب ا ل خ ا و ي ة ف ا ل ص ل ا ة جوارح بغير روح وحركات بغير س ك ي ن ة والذكر الفاظ بغير معاني والقيم تشدق وشعارات بغير م م ا ر س ة إ ن م ش ك ل ة ا ل أ م ة أ ن ه ا أ ح ت ا ل ص ل ا ة يريدون ا ل ص ل ا ة ا ل م ي ز و ر ة ا ل س ه ل ة يجلسون أ م ا م التلفاز الساعات الطوال و أ م ا م الفضائيات بالساعات الطوال و أ م ا م الوف الاستاذ بالساعات الطوال وفي ا ل ص ل ا ة لو أ ن ا ل إ م ا م أ ط ا ل يقول لك ت ا ن ي أ ن ا م ا ب ص ل ي مع الناس د ي مال ه م يقولك ل دي ا ل ص ل ا ة ا ل ط و ي ل ة ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة مش الخطبه ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة البيغروفيه الصلاه ا ل ع ا د ي ة د يقولك ي ل يا شيخ ن انت قل والله ح د ى مرت ع ن ي ك م ولا شو يقولك ل كده يا أ خ ي ما في اشكال لكن انت م ض ج ر مالك أ ل ا تستشعر أ ن ك تقف بين يدي الملك وتناجعا لام الغلوء اما و إ ن ك لو دخلت على مسؤول لما تمنيت أ ن تنقطع ا ل م ك ا ل م ة ولا تنقطع ا ل م ن ا ج ا ت ولا تنقطع ا ل م ق ا ب ل ة أ ن ت تقابل رب العالمين تسائله وتناجيه ينبغي أ ن تستشعر ذلك والذين هم في صلاه خاشعون وخشوع ا ل ص ل ا ة يتبعه والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم ل ل ز ك ا ة فاعلون وهذه م ه م ة ا ل أ م و ا ل و إ ن ف ا ق ا ل أ م و ا ل من أكثر ما يدخل الجنة أكثر يدخل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 انفاقهم وجهادهم في سبيل الله تعالى لذلك العمل الصالح ثالثا من أ ع ظ م أ ب و ا ب ا ل ج ن ة التي ينبغي أ ن تعلم أ ن ا ل ج ن ة بالرغم من أ ن طريقها شاق ومرتقاها صعب ل أ ن فيه م خ ا ل ف للنفس و م خ ا ل ف ل ع ض و ذ ه ا و أ ه و ا ئ ه ا بالرغم من ذلك ف ا ل ج ن ة أ ق ر ب إ ل ى احدكم من شراك نعله والنار كذلك ا ل ج ن ة تحت أ ق د ا م ا ل أ م ه ا ت ا ل ج ن ة تحت أ ق د ا م ا ل أ م ه ا ت حديث في ا ل ت ر م ذ ي الألباني وصحاحه ل ج ن ة تحت أ ق د ا م ا ل أ م ه ا ت الوالد أ و س ط أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ف إ ن شئت فضعه و إ ن شئت فاتركه لقد مات اللذان كنا نرحبك من أ ج ل ه م ا فاعمل عملا ترحم به الوالد و ا ل و ا ل د ة من أ ع ظ م أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ا ل ح ا ر ث العقلي رحمه الله لما ماتت والدته بكى بكاء شديدا قالوا أ ن ت صابر أ ن ت عالم قال والله أ ب ك ي ل أ ن بابا من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة كان مفتوحا ثم أ غ ل ق علي ه كان بابا من أ ب و ا ب الحسنات ا ل ج ا ر ي ة كان بابا من أ ب و ا ب الخير والبر الوالد و ا ل و ا ل وال وال د ة سهل جدا طريق ا ل ج ن ة الزمها ا ل ف إ ن ا ل ج ن ة تحت أ ق د ا م ا ل أ م ه ا ت كلام عجيب كلام ميسور وبسيط و سهل جدا ا ل ج ن ة مع الوالد و مع ا ل و ا ل د ة في طاعتهما و برهما و ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م ا و خفض الصوت و الجناح لهما و تحمل أ ذ ا ه م ا خ ا ص ة الوالد بعد ما يكبر يبقى مع الداء ي ت ج د ر عليك و يتكلم كلام براسه داير شيء من التحمل وداير ك د ه وسبحان الله قديما قال السلف الوالد ا ل أ ب بره ب ا ل إ ن ف ا ق و ا ل و ا ل د ة برها ب ا ل إ ش ف ا ق الوالد تدي ابوك تدي كان مفلس ب يعمل لك مشاكل بيديني أ ق ت ح و ا ش ح و ت ج ي ل بس خليني امسي خ ش م و ه ا ل و ا ل د ة ما داير اقولش كتير ا ل و ا ل د ة داير ة ب و س في الراس وقعد جنبها ومتمسكه ا من إ ي د ه كيف يا أ م ي أ ن ت ي تتحسسها تقول لك ع ا ف ي ة منك ع ا ف ي ة منك ورضيانا عليك لكن ا ل أ ب والله كاب مستلق العلم يقول لك اديني ل اديني ل بالله خلينا من الحركات بتاعتكم دي اديني يقول لك ا ل و ا ل د ة برها بالاشفاق والوالد بره ب ا ل إ ن ف ا ق وهذا أ م ر سهل وميسور إ ذ ا كان رضا الوالد يشترى ب أ ق ل شيء والله لا يحتاجان إ ل ى مال ي كثير إ ن م ا الى ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة و ا ل ا ب ت س ا م ة ا ل ح ا ن ي ة والترفق لكن ل ل أ س ف الشديد نحن نعيش في عصر قل فيه البر البر يدخل ا ل ج ن ة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسله ا ل ص ح ي ح ة مر في ا ل ج ن ة فسمع رجلا يرتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا ف س أ ل عنه ف إ ذ ا هو أ ح د أ ص ح ا ب ه س أ ل قال من هذا قالوا حارث بن, بن النعمان ا بن نفع الخزرج النجاري من اسم النعمان بن النجار بن حارث قال الله صلى ل ع ه و س ل من ولقد ل مررت ب ا ج ة قراءة فسمعت ط ي بني ة جوجة م القرآن فسألت ق ف ل ق ر ا ء ة حارث ا بن ل ن ع م ا ن ذلكم البر ذلكم البر ل أ ن ه أ ش ه ر عمل كان مشهورا به بره ب أ م ه قال ذلكم البر ذلكم البر يعني دخلوا ا ل ج ن ة و خ ل ي ه ر جوا ا ل ج ن ة ق ر آ ن بره بوالدته وهو من الذين يوم حنين مر على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال فوجدت معه رجلا لم أ ع ر ف ه فلم أ س ل م عليهما قلت لعلي أ ش غ ل رسول الله عن الرجل راجل ما شافه قبل كده قال ك ن أ ن ا أ ش غ ل وصلى ما قال ا ل سامك مشى فقال الرجل وكان جبريل يا محمد من هذا قال له هذا حارث بن النعمان قال أ م ا و إ ن ه من ا ل م ئ ة ا ل ص ا ب ر ة يوم حنين من الذين أ ع د لهم الله أ ر ز ا ق ه م في ا ل ج ن ة أ م ا و إ ن ه لو سلم لرددنا عليه السلام قال له كاسلم قلت رددت عليه من الذين اعد الله لهم أ ر ز ا ق ه م في ا ل ج ن ة من ا ل م ا ئ ة ا ل ص ا ب ر ة ذلكم البر ذلكم البر بر الوالدين ومن, الجنة ومن اعظم ل ج ن ومن ة أ طرق ا ل ج ن ة التي تقود المؤمن إ ل ى ا ل ج ن ة التقوى كل ا ل آ ي ا ت عن التقوى تلك ا ل ج ن ة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وسيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمرا إ ن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إ ن المتقين في مقام كريم إ ن المتقين في جنات وعيون إ ن للمتقين م ف ا ز ة حدائق و أ ع ن ا ب وكواعب أ ت ر ا ب و ك أ س اندهاقا ان للمتقين المتقون الذي مثل ا ل ج ن ة التي و ع د المتقون التقوى أ ن لا يراك الله حيث نهاك و أ ن لا يفتقدك حيث أ م ر ك أ ن تراقب الله في السر والعلم أ ن تترك المعاصي أ ن تجتنب الموبقات أ ن تترفع و أ ن تسمو على الرزائل أ ن تكون من أ ص ح ا ب الشدائد ومن, ومن طرق ا ل ج ن ة التي تقود إ ل ى الجنه ة ا ل ج الجهاد د في ي س ب الله ا ل في سبيل الله ودفع النفس للموت في سبيل الله إ ن في ا ل ج ن ة م ئ ة د ر ج ة ما بين ا ل د ر ج ة و ا ل د ر ج ة كما بين السماء و ا ل أ ر ض أ ع د ه ا الله للمجاهدين في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله لا تحسبنهم من ا ل أ م و ا ت أ م و ا ت ا بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون فرحين ي بما آ ت ا ه م الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م يا ايها الذين آ م ن و ا هل أ د ل ك م على ت ج ا ر ة تنجيكم من عذاب أ ل ي م تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون الجهاد في سبيل الله أ ع ظ م الدرجات وهو يدخل ا ل ج ن ة مما لا شك فيه ونحن أ م ة ضعف فينا الجهاد وماتت فينا ا ل ن خ و ة وقتلت فينا الرجول و ا ل ك ر ا م ة كل يوم يهانا ل إ س ل ا م بلون من ا ل أ ل و ا ن ففي ديار المسلمين يبث كلام المقريزي الدكتور الموهوم طعنا في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يبلغه و أ م ر ي ك ا تدنس المصاحف أ ي ن في غونتنامو لماذا استفزازا للمستجوبين من أ ب ن ا ء المسلمين الذين ما س أ ل عنهم أ ح د وما تكلمت عنهم د و ل ة أ م ر ي ك ا تفضح نفسها من داخل أ ج ه ز ت ه ا كانوا ي أ خ ذ و ن المصحف أ م ا م المستجوب يعذبونه بصنوف التعذيب ا ل م خ ت ل ف ة بل كهربا كما فعل في, في, في سجن أ ب و غريب وبي وبي ويعروه ا والعبث باعضائه ا ل ت ن ا س ل ي ة يفعل ب كل شيء ولكن أ ق س ى أ ن و ا ع التعذيب أ ن يعذب بمقدساته يحمل المصحف كتاب الله جل جلاله يحمل ويوضع في دورات المياه وعلى المجاري هكذا أ ث ب ت ت أ ن ي و ز ويك في عالم لا يحترم إ ل ا ا ل ق و ة في عالم صار فيه المسلمون ضعفاء كله انتهكت مقدساتهم القدس و ا ل آ ن احيط بها ما او ما احيط بها العراق في المنطقه الان محاصره في العراق ضربت البيوت وهدمت على رؤوس اهلها الاعراف الدوليه تسمح باخراج الجرحى لانهم صاروا عجز عجزه امريكا منعت حتى المنظمات الدوليه الانسانيه ان تاخذ جريحا و ا ح د ا لا ميت من تحت ا ل أ ن ق ا ذ ولا جريح يخرج من تحت ا ل أ ن ق ا ذ ليموتوا جميعا تفننت أ م ر ي ك ا في تعذيب العالم ا ل إ س ل ا م ي في حين صمت من العالم ا ل إ س ل ا م ي احتلت دياره ونهبت نفطه و أ خ ذ ت الثروات من ديارهم وقتلتهم في, في, في ديارهم وانتهكت حرماتهم و ا حروماتهم ن ت ت ه ك و د ع م ت إ س ر ا ئ ي ل واحتلت القدس وو وو وما بقي شيء إ ل ا أ ن يدنس المصحف تعذيبا لهؤلاء ولقد ضج العالم ولم أ ر ى في السودان ض ج ة حتى ا ل ض ج ة التي تعبر عن بعض المشاعر لم نسمع بها في الباكستان مظاهرات ع ا ر م ة وفي أ ف غ ا ن س ت ا ن مظاهرات ك ب ي ر ة ا ل أ ز ه ر يخرج بيانا ويندد الكويت البيانات تخرج ا ل س ع و د ي ة تستنكر رسميا عند ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة ب أ ن هذا يطعن في مقدسات المسلمين وهو الله أ ك ب ر من صنيع الذين, ال الذين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ي أ خ ذ و ا المصحف وان يمزقوه ورقه ورقه وان يضعوها تحت ا ل أ ق د ا م نكايه في هؤلاء الذين لا يدافعون عن مصحفهم وهل هكذا يهزم الدين والله لو قطع العالم ا ل إ س ل ا م ي أ ف ر ا د ه وشعوبه أ ط ف ا ل ه ونساءه ورجاله إ ر ب ا إ ر ب ا لما تركنا هذا الدين إ ل ى أ ن يفصل الله بيننا وبين عدونا إ ن ح م ل ا تشكي ا ل ت ك التي ب د أ ت ت طفل عبر الفضائيات تشكي ك في الثوابت عبر وسائل ا ل إ ع ل ا م ن ل ق ا منه إذا كان ت ج ا م ع ة الخرطوم تكتسح من ا ل ع ل م ا ن ي ي ن ب خ م س أ ل ف ص و ق خ م س أ ل ف دل م ن وين ا ل خ م س أ ل ف دل, دل منه وين أبناء م هل تلك عدم ي عام هل دي الطلاب ا ل ج ا م ع ة لابسين ج ي ا ف ة ويرتبوا المواصلات ويمشوا خ م س ة الف صوت للتحالف العلماني الذين يطعمون في الدين أ ب و السله الفات يكتبوا البسمله وانا والله اشك في هذه النتيجه للمظالم التي وقعت عليهم لماذا لا يفصل الناس بين الدين الحر النزيه وبين ممارسات أ ه ل ه رفضوا البسمله وشرب الخمر في دار الاتحاد في اتحاد ج ا م ع ة الخرطوم لكن ما خمر بيرة. قالوا、عرجي. لأن العرق التراث السوداني العرق والمريثة للحول للعار ولكن ليس العار هؤلاء العار من ينبغي أن عنه ما خمر تراث يدافع يا ويا عار بيرة عرق عار من أ ت ى بهم والعار عار من صوت لهم ولقد وصلت إ ل ى ق ن ا ع ة ر ا س خ ة ب أ ن ه أ ن ا ل أ م ة تحتاج إ ل ى د ع و ة خلونا من ا ن ت خ ا ب ا ت والكلام الفارغ يا اخي انتخابات شنو انتخابات معمنو انتخابات وصلت إ ل ى ق ن ا ع ة ر ا س خ ة أ ن هذه ا ل أ م ة تحتاج إ ل ى د ع و ة و إ ع ا د ة ا ل ص ي ا غ ة ومنهج التربيه والتصفيه من ا ل أ و ل دعونا من هذه الترهات من الكلام الذي لا يوصل علموا الناس الدين فهموهم الفواصل علموهم ا ل ع ق ي د ة اخبروهم ان لله ولاه ولي ولاه ا ل ه وعن هنالك براء ي ت ب ر أ من الشرك واهله البسمله قالوا نحن البسملة. البسمله قالوا نحن الناس قوميين لو كتبنا بسم الله النصارى برضو بقولوا جيبوا حاجات ت ا ن ي ة فشعارهم الله الوطن ا ل إ ن س ا ن ي ة ولا ا ل ح ق ي ق ة م ا اعرف كلام فارغ ك ل الله م فارغ ا بس لا تقول اي و ص ل لا تقول اي إ ن س ا ن ي ة ده ك ل ا فارغ بسم الله الرحمن الرحيم لكن والله لقد صدمتم خ م س أ ل ف طالب خ م س أ ل ف طالب يصوتون للتحالف حق ل أ م ر ي ك ا أ ن تدنس المصحف حق ل أ م ر ي ك ا أ ن تقتل الناس حق ل أ م ر ي ك ا أ ن تحتل السودان من الذي سوف يدافع الذين يصوتون للتحالف التحالف برامجه الغناء والرقص كل يوم ح ف ل ة الطلاب داري الحجيج ا د ن أين ذهب الإنفاق ذهبت قيم التضحية أين ذهبت قيم في سبيل الله نحن الآن ا نحن نطرح ع إ ذ ا ع ة من أ ج ل أ ن ننافس من أ ج ل أ ن نعلم الناس الدين الحر و ا ل إ س ل ا م النزيه ل إ ل ى يومنا هذا لم ن ج ب دعما لا من السلطات ا ل ر س م ي ة الذين إ ج ر ا ء ا ت ه م ط و ي ل ة و م ع ق د ة في تصديق إ ذ ا ع ة تعلم الناس دين رب العالمين في ظل مجتمع يكتسح أ ع ظ م جامعاته ج ا م ع ة الخرطوم العلمانيون ب خ م س ة آ ل ا ف طالب هل هؤلاء علمانيون أ ف ك ا ر ومعتقدا ت أ م أ ن ه ا ع ل م ا ن ي ة الانطلاقه و ا ل ح ر ي ة ا ل ز ا ئ ف ة و ا ل إ ب ا ح ي ة ا ل آ ث ن ة ا ل آ ث ما ة م الذي أ ص ا ب ديار المسلمين الطريق إ ل ى ا ل ج ن ة ب ت ض ح ي ة ا ل و ج ه ا ت أ م ر ي ك ا دنست مقدسات ا ل أ م ة وفعلت هذا آ خ ر أ ع د ا د ا ل نيوز ويك تقول أ ن هذا فعل في سجن بولتنامو امام ا ل أ س ر ة أ م ر ي ك ا تدنس كتاب الله ولكن لن تستطيع كتاب الله في صدور الناس باق كتاب الله في ح د ق ا ت العيون خالد كتاب الله لا ينمحي من الوجود كتاب الله يدافع عنه من أ ن ز ل ه للناس هدى كتاب الله إ ن ا نحن نزلنا الذكر ى و إ ن ا له لحافظون لكن هذا يدل على الحقد نرجو من السودان د و ل ة وشعب موقف يصل إ ل ى الناس جميعا الدول تقدم الازهر أ ز ه ر ل أ الذي كان أ ح ي ا ن ا له موازناته يداهن ويداري اخرج فأخرج بيانا يستذكر فيه ما حصل في غورتنامو وما يحصل اليوم في العراق ا ل آ ن في هذه ا ل ل ح ظ ة تجلسون تحت المكيفات وتحت المراوح وفي الظل تضرب بيوت وتدمر منازل و ا ل أ م ة تنظر إلى الناس تنظر اليهم ن تنظر ا س إ ل في في م د ي ن ة المقام في العراق يا أ م ة ا ل إ س ل ا م الجهاد يدخل ا ل ج ن ة ولكنه يعز في الدنيا يجعل أ ص ح ا ب ه في الدنيا أ ع ز ا ء يعيشون في الدنيا أ ع ز ا ء هذا مما يدخل ا ل ج ن ة و م م اكثر يدخل الجنة أ ما يدخل الناس ا ل ج ن ة تقوى الله وحسن الخلق و أ ن ا زعيم بيت في أ ع ل ى ا ل ج ن ة لمن حسن خلقه ا ل ج ن ة ليست ب ع ي د ة ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الناس تعبدا يدخل ا ل ج ن ة لذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم ر أ ي ت رجلا ي ت ق ل م في ا ل ج ن ة في ش ج ر ة كانت في ظهر طريق المسلمين فقطعها كانت تؤذيهم ش ج ر ة في الشارع بتؤذي الناس ق ط ع دخل ا ل ج ن ة أربعون خصلة الحديث البخاري اربعون ل ل ح د ي ث ا ا ب خ ي أ ر خ ص ل ة ما من عبد يعمل بها انتظار موعودها ورجاء ثوابها إ ل ا أ د خ ل ه الله ا ل ج ن ة قال الراوي س أ ق و ل أ ع ل ا ه ا وتعرفون أ د ن ا ه ا أ ر ب ع و ن خ ص ل ة أ ي و ح د ة ف ي ه تعمل تخش ا ل ج ن ة أ ر ب على و ن خ ص ة ع ل أ س ا س التوحيد و ا ل إ ي م ا ن أ ع ل ا ه ا م ن ي ح ة العنزه تدي زول غ ن م ا ي ة فقير تقول ا ل غ ن م ا ي ة دي داره عندها لبن أ ش ر ب لبنه لما اللبن اكمل ترجع عليه دي أ ع ل ا ه ا دي بيدخل ا ل ج ن ة ما قال له ا ل غ ن م ا ي ة كله كله لا كله كله دي ما كمان ح ا ج ة في زول جاب غنمايه للمسكين قال له خذ ا ل غ ن م ا ي ة دي معك لوجه الله عنده رغبة في زول عنده ر غ ب ة في ا ل غ ن م ا ي ة قال لي خلاص استفيد منها ورجع عليه بعدين بعد ما ك ن ت ه ي دي أ ع ل ى ا ل أ ر ب ع ي ن خصله ة أ ع ل ى ا من فعلها دخل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة أ ح ي ا ن ا تبدو ك أ ن ه ا ق ر ي ب ة و أ ح ي ا ن ا تبدو و ك أ ن ه ا ب ع ي د ة لكنها ق ر ي ب ة أ ر ب ع و ن خ ص ل ة كل أ ع م ا ل البر مع الناس تدخل ا ل ج ن ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لن تدخلوا ا ل ج ن ة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أ ل ا أ د ل ك م على شيء إ ذ ا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم أ ف ش و ا السلام و أ ط ع م و ا الطعام وصلوا والناس نيام و ص ل و ا ا ل أ ر ح ا م ت د خ ل ا ل ج ن ة بسلام ش ي ء بسيطه اطعم الطعام ش ف ت و أ الاكل ده كونوا تدزوا رياكم جعان يدخل ا ل ج ن ة لذلك ا ل ج ن ة أ ف ع ا ل الخير والبر مع الناس أ ك ث ر ما يدخل الناس ا ل ج ن ة تقوى الله وحسن الخلق أ ك ث ر ما يدخل الناس النار الفم والفرج الكلام ش ه و ة والفرج ش ه و ة وكلاهما شهوات لا ت س ت أ ذ ن على صاحبها الكلام كان جاد سمح انت ممكن تنظم و بعد ما مع الناس مندفع و مسترسل الكلام حلو في المجالس تقطع وتغتاب وتتكلم كلام سبح داء ب د خ ل النار وكذلك ش ه و ة النساء تدخل النار و أ ك ث ر ما يدخل الناس ا ل ج ن ة تقوى الله وحسن الخلق من حسن الخلق ص ل ة ا ل أ ر ح ا م و إ ف ش ا ء السلام و إ ط ع ا م الكلام وطيب الكلام و إ ط ع ا م الطعام و ا ل ص ل ا ة بالليل والناس اليام تدخل ا ل ج ن ة بسلام ب أ م ا ن ا ل ج ن ة طرقها ك ث ي ر ة ث م ا ن ي ة أ ب و ا ب باب ا ل ص د ق ة وباب الصوم وباب ا ل ص ل ا ة وباب البر وباب الجهاد في سبيل الله أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ث م ا ن ي ة قال أ ب و بكر الصديق يا رسول الله هل من داع يدعى ي من الابواب أ ب و كلها هل في ز ل أ و بالصوم دخلوا وبالصلاة ا ب كلها و ن من أي حاجة ا ج وأرجو ذ قال بلى وأرجو أن تكون أن ن م م ي أبا بكر والرجاء من النبي د ع و ة ص ا د ق ة د عشان و ة كيف ا ل ص ح ا ب ة دخلوا ا ل ج ن ة شافون ف ي الجنة ي س م ع و خشخشه نعلين بلال في ا ل ج ن ة ل أ ن ه ما توضا إ ل ا وركع لله ركعتان جعفر بن أ ب ي طالب يطير في ا ل ج ن ة بجناحين مطرجين بالدماء في ا ل ج ن ة أ ب و بكر في ا ل ج ن ة عمر في ا ل ج ن ة عثمان في ا ل ج ن ة علي في ا ل ج ن ة ط ل ح ة في ا ل ج ن ة الزبير في ا ل ج ن ة عد ا ل ع ش ر ة المبشرين رضي الله ت عنهم ا ل ى ع أ ج م ع ي ن في ا ل ج ن ة أ ه ل ا ل ج ن ة أ ت ت أ م ح ا ر ث ة تقول يا رسول الله ح ا ر ث ة بن عوف إ ن ولدي مات هل من أ ه ل ا ل ج ن ة ف أ ص ب ر أ و من أ ه ل النار فاريك أ و ر ي ك أ ت ت م ن و ح ع ل الكف قال اي الجنان, أي الجنان يا أ م ح ا ر ث ة إ ن ابنك أ ص ا ب الفردوس ا ل أ ع ل ى أي الجنان يا أم يا الجنان حارثة إ ن ابنك أ ص ا ب الفردوس الاعلى ا ل ج ن ة ق ر ي ب ة يحبذ ا ل ج ن ة واقترابها ط ي ب ة وبارد شرابها الجنة、قريبة. قال ر ي ب ة ق عمير بن الحمام إني قال انس ل ح م م ا بن النضر إ ن ي ل ا أ ج د ريح الجنه دون ا ل ح م ا م لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل اليوم مقبلا غير مدبر دخل ا ل ج ن ة وفي يده ت م ر ة أ ك ل نصفها وبقي من ا ل ت م ر ة نصفها قال إ ن ه ا ل ح ي ا ة ط و ي ل ة حتى ا ق ا ل نصف ل التمره ة ل ا دقائق دي قال عنها حياة التمرة كم معدودة والسلام دقيقة طويلة فألقى وقاتل وقتل بن الصلاة والسلام بخل بخل لعمير بن الحمام قال إ ن ي أ ر ا ه يكمل نصف ا ل ت م ر ة ا ل آ ن في ا ل ج ن ة فعلا كانت ح ي ا ة ط و ي ل ة عمرو بن الجموح ا ل أ ن ص ا ر ي جاء يريد القتال يوم عرف وهو عرج فرد لعرجته قال أ ت ر د و ن ن ي لعرجتي إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ق أ ا ل ج ن ة بعرجتي هذه قاتل وقتل قال أ ر ا ه ا ل آ ن يسير في ا ل ج ن ة بدون ع ر ج ة دخل ا ل ج ن ة و ا ل ع ر ج ة ص ل و حاله وماشي ي ق د ر جوه ا ل ج ن ة قال زي ما حصل ح ا ج ة أ ر ا ه ا ل آ ن يمشي يسير في ا ل ج ن ة بدون عرجه ويا معشر ا ل أ ن ص ا ر إ ن منكم من أقسم ومن لو أ ق س م على الله لابره ومنهم عمرو بن الجموح ا ل أ ن ص ا ر ي ا ل ج ن ة ق ر ي ب ة لمن كانت له همه وقاده وعزيمه مضاءه و إ ر ا د ة ق و ي ة وعمل صالح حاضر وخوف من الله وخشوع وخضوع لله وتقوى ومجانبه للمعاصي وتوحيد و ع ق ي د ة ص ح ي ح ة و إ ي م ا ن بالله راسخ وبر ل ا ل د العباد وحسن خلق مع القريب والبعيد ي القريب ن وإحسان وحسن وصلة وبر إلى للأرحام الخلق ا خلق ل مع مع ج ن ة هذا طريقها وهذا سبيلها أ س أ ل الله تعالى أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من أ ه ل ه ا و أ ن يتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن و أ ن يجعلنا واياكم من اهل الجنه برحمته وليس باعمالنا يا ارحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن الطريق إ ل ى جنات الخلود ليس ب ا ل أ م ر الهين إ ن ه ر ض ى الرحمن و إ ن ه الرضوان إ ن ه الخلود والنعيم ا ل أ ب د ي و ا ل س ع ا د ة ا ل ت ا م ة والنعيم المقيم الطريق إ ل ى جنات الخلود بذلت في سبيله أ ر و ا ح و ه د ر ت في سبيله دماء الطريق إ ل ى جنات الخلود فارق فيه الناس ا ل ق ب ي ل ة و ا ل أ ه ل و ا ل ع ش ي ر ة و ا ل أ ر ح ا م وتجردوا لله الطريق إ ل ى جنات الخلود ليس ب ا ل أ م ر الهين ولا بالسبيل السهل و إ ن ه ليسير على من يسره الله عليه و أ ل ا إ ن س ل ع ة الله غ ا ل ي ة أ ل ا إ ن س ل ع ة الله ا ل ج ن ة طريقها قد استبان ودليلها قد وضح وسبيلها قد أ س ف ر أ م ا م ك ما بقي إ ل ا العمل ومن ر ح م ة الله بعباده ا ل ت ش ي ر والتخفيف في ا ل س ل س ل ة الصحيحه من ق ر أ قل هو الله أ ح د عشر مرات بنى الله له قصرا في ا ل ج ن ة من صلى البردين دخل ا ل ج ن ة العشاء والفجر أ و الفجر والعصر على اختلاف في ا ل ت ف ا س ي ل من صلى البردين دخل ا ل ج ن ة من غدا إ ل ى المسجد أ و راح أ ع د الله له نزلا نزلا طعام كل ما جاء الجامع يخط ص ي ن ي ة ينتظر يقول لي يوم ا ل ق ي ا م ة لمن ا يجي بعدين ياكلها من غدا إ ل ى المسجد أ و راح أ ع د الله له نزلا في ا ل ج ن ة كل ما غدا أ و راح رواه مسلم ح ا ج ة ب س ي ط ة تمشي الجامع وتجي أقول أخي أنت بسوي لك الدريب شغل الجامع شغل الجامع قل عندك عندك كده يا غير ساساقة ما انت غير ما أنت لهم غير انه صار في نزلتو نشوفو ن ه صلي في الجامع رزاته كتير شديدته مشيت جيت الجامع الصينيه خدتو لك في ا ل ا خ ر ة رجعتا خدتو لك و ا ح د ة ت ا ن ي ة ن ز ل ت طعاما يعني ض ي ا ف ة ضيافه ك ا م ل ة بكل ما فيها وما في تقول بعدين لحد ما أ م و ت وبعد كم س ن ة ا ل أ ك ل دما بيبور ولا بيقوم ب يتكرفس ولا ولا بعفن ولا الملايكه الملايك والخدام يزهجوا يا أ خ ي عقال لهم عشر أ ل ف خادم أ ي زور ش ا ي ل ل ه صفحتين إ ن إن. ا ئ ي ن ي واحد في العشره ل ا ف أ ي إ ن ا ء فيه لون ليس في ا ل إ ن ا ء ا ل آ خ ر وكما ل في زور ي أ ك ل يقول كلا النذور كلهم لما نجي في ا ل آ خ ر ب يكون زيج ذاته ب ي ك و ن م ا ت ط م ت قال لك يجد ل آ خ ر ه ا ل آ خ ر الطعام واللون متعه لا يجدها في أ و ل ه ا دي جنة قال بعد ما ي أ ك ل ا ل ع ش ر ة آ ل ا ف أ ي ولد ش ا ي ل و ن صحنين عشر أ ل ف عشرين الف, عشر الف بعد ما يكونوا يكون كلين قال طعامهم ذلك جشاء بس ب ت ج ش ة ويطلع الفضلات رشهم المسك والله بعد ما سمعنا ا ل ج ن ة وقريناها وعرفناها والله كان الله ما دخلنا ا ل ج ن ة بمعاصينا يا خسارتنا ويا ضيعتنا المشكله ة الجنة بطريقة بعد نعرف ما ل ك المشكلة بعد ما نعرف خ ش ب د ما ع ن ا ا ل ج ن ة وعرفنا ا ل ف ي ة والله أ خ ش ى أن ل ا نقوى على العمل وان إ كان العمل ميسور طريق ا ل ج ن ة عند المنزل في الترغيب والترهيب و ص ح ح و الالباني في صحيح الترغيب والترهيب أن عن أ م ه ا ن ي بنت أ ب ي طالب بتعم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قالت له يا رسول الله دلني على عمل أ ع م ل ه و أ ن ا جالسه ما د ي ر ه ح س و ح ا ج ة فيها الشكل وفيها الضريب ما د ي ر ه ح ا ج ة س ه ل ة بس ا ل س ه ل ة و ر ي ن ا ا ل س ه ل ة قالت له ا ل س ه ل ة و أ ن ا جالسه قال أ ن ت س ب ح الله م ئ ة تسبيحه كانت لك كعدل ع د ق م ئ ة ر ق ب ة من ولد إ س م ا ع ي ل ما مائه رقبه ساكت ولد إ س م ا ع ي ل من أ ن ف س الرقاب وتحمدين الله م ئ ة ت ح م ي د ة كانت لك كمائه فرس م س ر ج ة م ل ج م ة تنفقينها في سبيل الله وتكبري الله م ئ ة ت ك ب ي ر ة كانت لك ك م ئ ة بدنه م ت ق ب ل ة م ئ ة ن ا ق ة تطبحها لله وتقسم م ا ل ا أ و تذهب بها وتهديها في م ك ة أ ج ر ا وتهللين م ئ ة تهليله تملأ ما بين السماء بين وفي ا ل أ ر ض و ر و ا ي ة لا تذروا ذنبا ولم, ولم تسبق بعمل تهليل مائه ة مرة تهليل م ة م ر ة لا تبقي ذنب وما في عمل بسبقه شيء ساهل تسبح الله مائه و ت ح م د مائه انت عارف قل و الله واحد دي عشر مرات في ثلاثه دقائق لو حسبت الزمن ق ع ا ت تدرى ق ل والله واحد ع ش ر مرات ث ل ا ث ة دقايق بس ث ل ا ث ة دقايق قصر في ا ل ج ن ة لا بنا ذهب ولا بنا ف ض ة اقسم بالله تخترب ثلاثين س ن ة ما تلقى وطفل م ن ش ي ة خلي قصر في ا ل ج ن ة وطفل ا ا منشيه ثلاثين س ن ة زول يخترب ويتعب تعب ويجي في ا ل ن ه ا ي ة كان اللي قاله وطفل ا ا أ س ه ل ما خلى ح ا ج ة قصر في ا ل م ن ش ي ة حسا سهل خلي في ا ل ج ن ة ثلاث دقائق ك س ر في ا ل ج ن ة دا شميتا والله كلكم يدخل و ا ا ل ج ن ة إ ل ا من أ ب ى قالوا ومن ي أ ب ى يا رسول الله قال من أ ط ا ع ن ي دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد أ ب ى أ س أ ل الله تعالى ب أ س م ا ئ ه الحسنى وبصفاته العلى وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق و ب أ ن ه هو الله لا إ ل ه إ ل ا هو جبار السماوات و ا ل أ ر ض ي ن وقيوم السماوات والارضين أ ر و ورحمن الدنيا و ا ل آ خ ر ة ورحيمهما اللهم ارحمنا بجنتك اللهم انا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة وما قرب إ ل ي ه اليها من ق و أو ورعوذ وما عمل بك اللهم من النار ل قرب بك إ من قول وعمل او ل ل ه اهدنا هديه م فيمن عمل ا ا ف ف ن ي ن عافئه و و ت ن فيمن, عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا ا وبارك فيما توليه أعطيه وقنا و ص ر ف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى ع ل ي ك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت اللهم تولنا يا رب العالمين اللهم تول امرنا ولا تترغنا للكفار و ا ل ط غ ا ة يذلوننا يا رب العالمين اللهم عليك بالكفار المجرمين اللهم عليك بالذين دنسوا كتابك اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم شل ايديهم اللهم شل اركانهم اللهم زلزل بنيانهم اللهم, اللهم لا, لا تقم لهم في ا ل أ ر ض رايه واجعلهم لمن خلفهم ع ب ر ة و آ ي ة يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا المستضعفين في كل مكان اللهم كن عونا لهم يا رب العالمين اللهم لا تكلهم إ ل ى أ ن ف س ه م ولا تكلهم إ ل ى الناس يا رب العالمين اللهم أ ج د ه م بنصرك ووفقهم بتوفيقك يا رب العالمين إ ن ك على كل شيء قدير و ب ا ل إ ج ا ب ة جدير وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا